ياللف قال يلف قمت الساعة ونص والراضي وعمر بيروس في الأخبار قالوا بدك التهانة. يا اللي فكى يا اللي من ورس في <تصفيق> الأخبار قال بات كنا في I'll tell قشنا ما لا كل جسارة. من يوم جيشنا ما شن لا عزلنا كل ذا واحنا bon bag داري شفتها علينا والدنيا دي بقت في دينا فتلقى داري شفتها علينا والدنيا دي بقت في دينا واللي خلتنا فرقها علينا كنا في الليل ونضور نجى كنا عبيد وباقينا أسيان When I صغار وبقينا كبار عطى ورا ولا تنزل للغير خلي الغير معاطم واجلب أرضك عالي فواتي خلي البور في بلادنا جنايل خلي الصحراء تبقى مدايل دائما احرار عطى ورا